بسم الله الرحمن الرحيم أَرِفْ لَمِّمْ صَادَ كتاب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 ثم لاتينهم من بين أ ي د ي ه م ومن خلفهم وعن أ ي م ا ن ه م وعن ش م ا ئ ر ه م ولا تجد أ ك ث ر ه م شاكرين قال اخرج منها مذءوما م ذ ح و ر ا لمن تبعك منهم لاملان جهنم منكم اجمعين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 فلما ذاق الشجره بدت لهما س و آ ت ه م ا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه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 ولا يا موسوعه ق النابلسي ت أ للعلوم ي يحزنون الاسلاميه و اسماء الله ن ا م ف ي ه ا خ ا ل د و ن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 ولا يدخلون ا ل ج ن ة حتى يلج الجمل في ه سم الخياط وكذلك ل ج ز ي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك ل ج ز ي الظالمين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 عند ربكم ح ق وقالوا نعم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 ث م ا س ت و ى ع ل ى ا ل ر ي ن ا ل ل س ي للعلوم ا و ا ل م و ا س خ ر ا ت ب أ م ر ه اداله الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ودعوا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو المعتدين بعد تضرعا لا الأرض إصلاحها الله المحسنين الذي يرسل الرياح ربكم رحمة قريب يرسل يحب بشرا من في إنه إن أقلت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 كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته ب إ ذ ن ربه والذي خبث لا يخرج إ ل ا ن ك ذ ا كذلك نصرف ا ل آ ي ا ت لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم الله ما لكم من إله غيره. إني أخاف عليكم قال الملأ قومه قوم قومه اعبدوا أخاف غيره نوحا من إني من يا ما عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه ل ن ض ي ل ه الدكتور محمد راتب ا ل ن ا ب ل س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 موسوعه ن الصادقين قال قد ق ع عليكم من ربكم من ج غ ض النابلسي د و ن ي في أ س م ت م ه أنتم و ب ا ؤ ك م م ا ن ز ل ا ل ل ه بها من س ل ط ا ن فانتظروا إني م ع ك م من م ن ا ل ت ظ ر ي ن ف أ ن ج ي ن ا ه والذين معه ب ر ح م ة منا وقاطعنا دابر الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود قوم اعبدوا الله ما لكم من إله صالحا قال الله لكم بيلة الله لكم تأكل في أرض الله ولا أخاهم ما من جاءتكم من ربكم قد أرض يا ناقة غيره هذه فذروها آية في واتمسوها بسوء لفضيله ا من بعد عاد وبوأكم ا تتخذون من الدكتور وتنحتون ر ا آلاء محمد راتب النابلسي ذ ي س ت ك ر و من قومه ل ذ ي ن لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل آمن منهم من أن ربه قال و الذين إنا بما أ ر س به مؤمنون قال ا ل استكبروا إ ن ا بالذي آ م ن ت م به كافرون فعقروا الناقه ة وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين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 دون ا ل ن س ا ء ب ل أ ن ت م ق و م م س ر ف و ن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 شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات ل ض م و ن اجتماعي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 كذلك الكافرين الله على قلوب يطبع و م ا و ج د ن ا لأكثرهم من ع ه د د وإن و ج ا أكثرهم ل ف ا س ق ي ن ثم ث ب ع ن ا من ب ع ض ه م م و س ى ب آ ي ا ا ت ن إ ل ى ف ر ع و ن و م ل ل ئ ه ف ظ م و ا بها فانظر كيف كان عاقبة فانظر كان ا كيف ل م ف س د ي ن و ق ا ل م و س ى ي ا فرعون إني ر س و ل من رب ا ل ع ا ل م ي ن حقيق ع ل ى و ل ا أ ق و ل على ا ل ل ه إ ل ا الحق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 قال أ ل ق و ا فلما أ ل ق و ا سحروا أ ع ي ن الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم و أ و ح ي ن ا الى موسى أ ن الق ي عصاك ف إ ذ ا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون ف غ ل ب و هنالك وانقلبوا صاغرين ن ساجدين وألقي قالوا السحرة آ م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 إلى ربنا ر ب ن م ق وما ن و تنقم منا إ ل ا أ ن آ م ن ا ب آ ي ا ت ربنا لما جاءتنا وربنا أ ف ر ق علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملا من قوم فرعون أ ت ذ ر موسى وقومه ليفسدوا في ا ل أ ر ض ويذرك والهتك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 ف أ ر س ل ن ا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما كشفنا عنهم الرجز إ ل ى اجل هم بالغوه إ ذ ا هم ينكشون فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا ب آ ي ا ت ن ا وكانوا عنها غافلين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 قال يا موسى إ ن ي اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آ ت ي ت ك وكن من الشاكرين وكتبنا الألواح له في من موعظة بقوة بأحسنها ا ل ذلك ي يتكبرون في ن ا أ ر بغير يروا ض الحق وإن ل لا آية يؤمنوا بانهم ه و إ كذبوا ب آ ي ا ت ن ا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء بآياتنا الآخرة حبر لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي ه م عجلا ج د ا له خ و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 you、mm -hmm. ف س أ ك ت ب ه ا للذين يتقون ويؤتون ا ل ز ك ا ة والذين هم ب آ ي ا ت ن ا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي ا ل أ م ي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه ة والإنجيل ي أ م ر م م ب ا ل ع ر و ف و ي ن ه ا ل م لهم ن ك ر ويحل ا ل عليهم الخبائث ط ي ويحرم ويضع ب ا ت ع ن ه إصرهم م والأغلال ا ل ت ي ك ا ل عليهم. فالذين آ موسوعه ن ا ب ز ر و ونصروه و النابلسي ت ب ع و ا و ل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها ا ن قل إ ن ر س و للعلوم ا ل إليكم ه ي م ج ا ا ذ ي ل ا ل س م ا و ا ل أ ر ض ل ا إله إلا هو و يحيي م ي ه ف آ م ن و ا بالله ورسوله النبي ا ل أ م ي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أ م ه يهدون بالحق وبه ي ع ذ ل و ن وقطعناهم اثنتي عشرة أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه استسقاه أسباطا عشرة بعصاك عشرة اثنتي أن فانبجست منه أمما اثنتا يضرب الحجر إلى إذ عينا ق د علم كل أ ن ا س م ش ر ب ه م و ل ل ن ا الكمال عليهم, عليهم المن كلوا من و اجل انفسكم و ا ي ومن ا اجل و و ك ل انفسكم ا وقولوا ن خطيئات س ف ز ي ل ا ل د و محمد ر ا النابلسي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 فلما نسوا ما ذكروا به أ ن ج ي ن ا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما اعتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ أذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة عما يوم من اعتوا نهوا كونوا خاسئين عنه وإذ أذن قردة ربك يسومهم、سوء. ا ل ع ذ ا ب إ ن ربك لسريع العقاب و إ ن ه لغفور رحيم وقطعناهم في ا ل أ ر ض أ م م ا منهم ص ا ل ح و ن ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون و ورث الكتاب يأخذون عرض هذا ويقولون ن من الأدنى فخلف خلف الكتاب لنا بعدهم يأتهم عرض هذا مثله سيغفر عرض ي ذ وإن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 واذ اخذ ربك من بني آ د م من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على أ ن ف س ه م الستم ربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين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 و أ م ل ي لهم إ ن كيدي م د ي ن أ و ل م يتفكروا ما بصاحبهم من ج ن ة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 فتعالى ع الله م ا ي ش ر ك و ن أ ي ش ر ك و ع ه النابلسي و تدعوهم للعلوم و الاسلاميه أدعوتموهم م ت و ي ن ت د ع و من دون ا ل ل ه ع ب ا د أ م ث ا ل ك م ف د ع و ه م ف ل ي س ت ج ي ب ا ل ن كنتم ص ا د ق ي ن أ لفضيله ه م ا أم ل ه م أ ي د ي ي ب ط ش و ن أعين يبصرون بها ب لهم أم ي ص ر و ن بها أ م ل ه م آذان بها يسمعون قل د ع و ا ش ر ك ا ء ك كيدون م ثم فلا ت ن ن ر و ولي إن ا ل ل الذي ه ن ز ل ا ل ك ت ا ب وهو و ي ت ل ا ا ل ل ص ح ي ن والذين تدعون من دونه لا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 اسم الله الرحمن الرحيم الجزء ا ل ث و ن ي